Love you. 111. إذ قال روسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء We will عُرُومٌ مُّبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَسَائِقًا أَمْ فَصْلٌ غُلْمًا وَهُلُوا كَيْفَ كَانَ وَنَقُذَ آنْتَنَذَ ودَعُسُ لَيْمَنَ عِلْمًا وقال 119. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير من وحشر لسليمان جنوده من الجن وَالْإِنسِ والطير فهم يوزعون حَتَّى إِذَا أتوا يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحط سليمان فَتَمَّ <تصفيق> بَانَ Wat een valken van en van شيء ولا عون عظيم وجدتها قوم ما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 Weet je dat niet the Lord. 11. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهد قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهل يا الله وكذلك يفعلون وإن الآخرين <تصفيق> Origin D in wa het huljta en schamft ZANG قالوا تقاسموا بالله لنفهنه وأهله ثم لنقولن لولي ثم لنقولن لوليه ما شهد um mm -hmm. ZANG EN Please في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وقع الدكتور Oh,